له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النار في الليل وهو عليم بذات الصدور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 كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتومنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم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 وَمَا لَكُمُ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمَّ لَنْفَقَ من, مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وقاتل.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 من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذلك هو الفوز العظيم يوم jaanut, jaanut, jaanut, jaanut, jaanut, jaanut, jaanut, jaanut, jaanut, jaanut, jaanut, jaanut, jaanut, jaanut, jaanut, Hävärinä he بِسُورٍ ja بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ kyljensänsä. He Palu balawala king nakum fatan tummu, Fusa kummuata, rakkaus tummuata, vittumua, rallat kummu la فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاهُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يان لِلَّذِينَ آمَنُوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون وَلَا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطاظ عليهم لמדו فقسّت قلوبهم.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 إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسلهم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أصحاب الجحيم اعلموا أن الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد Kemet saliroi sinä ajabal kuffaranabatun summa, maa hi juffatarehu musfamlantumma, maa jakunusul toma, wa filahirati azabun shadidun, wa mahufiratummin waridwan. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقون لا مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت, أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يعطيه ما يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أفسقكم.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 لقد رسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه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 وَلَقَدْ رَسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَنْ نُؤْتِي الْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مهتد وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ Qaffayna ala athirhim بِرُسُلِنَا rusulina wa qaffayna bi ainsa bni وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُواهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمُ إِلَّا بْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمُ أَجْرَهُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا كف لي من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لقب والله غفور رحيم. لِيَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاء Liya la yalma الْكِتَابِ Kitab ala yadirun ala shayim min fadli wa anna al fadl biya Allahi yutimayy sha. Wallahu